السلام عليكم وبركاته <تصفيق> الحمد لله وكفاء والسلام على عبدي الذي اصطفى على سيام النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذه المجالس نسأل الله للفعلها أن يثبتها لنا وأن يجعل هذا في ابتغاء وجه الله الكريم ونجعله خالصاً لوجهه الكريم ونسأل الله للفعلها أن يجعلها في موازين الحسنات وان جعلنا من نصر الله بهم الدين نسال الله لنبينا عليه وعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا واجعلنا من يتعلم ليتعبدوا ان ذلك بين الناس مراما نصرة فعليه بمجالس العلم مراما نشر لسنه صلى الله عليه بمجالس العلم مراما نجاة في الاخره فعليه بمجالس العلم مراما ان يكون من المتعبدين حقا لربهم لله فعلي عليه بمجالس العلم فالعلم يفتح الأبواب المغلقة وإن الله جل رفض كل باب إلا باب يأتي من بعد العلم كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فصدر الباب بالعلم وأيضا قد قال الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق الرحمن علم القرآن علم الإنسان علمه إيش البيان فالأصل في ذلك أن المسألة دائرة على العلم وحتى في الدعوة إلى الله رأي فعلها فقال الله قل هذه, بص... هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا انا من اتبعني ولذلك الجاهل يستجلب على نفسه الدعاء والعالم يدعو له كل شيء كما قال والسلام واستغفر العالم كل شيء كل من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر حتى النمله في الجحر فإنها تستغفر معلم الناس الخير والله جعلنا جميعا منهم يا رب العالمين واذا مررتم برياض الجنه فرتعوا قالوا رياض الجنه يا رسول الله قال حلق الذكر وحلق العلم قاعده من القواعد الاصوليه ما زلنا مع الادله النويه مع القواعد الأصولية وهذه قواعد المنهج التطبيقي لاصول الفقه القاعدة الصحابة كلهم عدول عدود بينا وصوليا بأن الحديث لا يقبل بحال من أحوال إلا بشروط لابد أن تتوفر فيه الرواية العدالة والضبط العدالة والضبط أن يكون عدلا ضابطا هذا الذي تقبل روايته والعدالة يبحث عنها العلماء حيث تطلن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي قال من تعمد عليها الكذب فليتبأ مقعده من النار وقد قال المسلم من روى حديثا يورى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين فالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الحيطة والأصل فيه التورع لذلك كان علماؤنا يبحثون جدا عن العدالة والضبط الاستواء الإسناد هنا القاعدة تقول الصحابة كلهم عدوا لأن لا يبحث عن عدالة الصحابة نعم لأن الله جلال فعلا عدلهم من فوق سبع سماوات وقد اختفاهم الله جلال فعلا واخترهم واخترهم وخير من صاحب نبيهم هؤلاء الصحبة العظيمة وفيهم خير الناس بعد الأنبياء المرسلين كما قال لهم عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني ما طلعت الشمس ولا غروت على مثل أبي بكر من بعد الأنبياء والمرسلين الأدلة على أن الصحابة, أن, الصحابة أن الصحابة كلهم عدول هو حديث أصحابي كالنجوم أصحابي كالنجوم هذا الحديث أخرجه ابن عبد البار في جامع في جامع بيان العلم وفضله وحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وحديث لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا ولا نصيفهم وحديث ان الله اختارني واختار لي أصحابا وأسار إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأسارا أولا حديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اختديتم فقد اهتديتم هذا حديث موضوع هذا حديث تداولته جل كتب الأصول إن كل كتب الأصول فقد تداولته جل لكتب الأصول هذا الحديث موضوع لا يصح لأحد أن يتناوله إلا أن يبين ما فيه من عوار فهو حديث موضوع باطل لا يصح أن يقال بهذا الباب وإن كان نمسان قال عليكم سنة وسنة الخلفاء الرجلين المدينة من بعد يعض عليها بالنواجد لكن هذا الحديث حديث ضعيف موضوع لا يصح الاحتجاج به بحال من الأحوال اما حديث خير الناس قرنس وملادين قالوا نهم ثم ملادين نهم هو رؤيا من طريق آخر بقوله بروايه خير القرون قرني وهذا اللفظ ايضا موضوع لفظ لا يصح الصحيح خير الناس وخير الناس وادي دلاله واضحه جدا على التعميم يبقى ان هذه الخيريه بدلاله واضح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم هم يقولون خير الناس قرني لان في النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعم وايضا في الصحابه ان اصحابهم خير الناس خير من صاحب من صاحب النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى ثلاثة وهناك روايه تاتي بالقرن الرابع وان كان فيها خلاف بين العلماء وأيضا في قوله السلام في صحيح لا تسب أصحابي وهذا ناهي عن سب الأصحاب وبالذات قال أصحابي وإضافة للسلام إضافة تشريف أيضا لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله رعلا لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأحسن قالت واصحابي فلونا أن احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدة احديم ولا نصفه الا في ذلك انك لو اخذت لو اخذت جبلا احد ذهبا واضعاف مضاعفه انفقها في سبيل الله لم تبلغ الدرهم او وسق الشعير الذي يعني يتصدق به الصاحب لما لان الصحابه كانوا في يعني اوقات الاو فيها والشدة والحرب على الإسلام وانهم قالوا هذا جاء بدين جديد واتهموا الرسول بالسحر وبالكهانه والتكالب على قتل ابن ذلك لما رحل ابن مسلم مؤسس الدوله الاسلاميه قد اجتمعت كلمه العرب جميعا على استئصال شافه المسلمين وقد احاطوا به حاطه عظيمه لقتله ولقتل من معه ولكن الله ااب عليهم لان الإسلام لابد ان يسود وهذا ان كان في الرعي الأول فهو ايضا في آخر الزمان الإسلام لابد ان يسود لقول النبي الامين صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوب الغرباء ولقوله ولا تزال من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أماتك المطر لا يدر الخير في أوله أم في آخره وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبيان بأن هذه الأمة ستقود وتسود وتكون لها الريادة قال بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين فهذه دلالات واضحة لدا على أن الصحابة تقدموا لما تحملوا من المشقة العظيمة واللواء واجتهدوا اجتهدا عظيما لنشر دين الله فعلى أكتفهم جاء الدين لنا غضا غضا طريه واما حديث ان الله اختارني واختار لي اصحابا واسهارا هذا وجه الدلاله فيه او الشاهد اختار لي هذا من اختيار الله جل وعلا ايصطفاهم الله جل وعلا وان تباهم فهذا الاختيار من الله جل وعلا دل على عدالاتهم هذا الحديث ايضا لم يصح يعني هذا الحديث أيضا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة تعديل الصحابة هذه المسألة نقل الإجماع فيها كثير من أهل العلم نقل الإجماع فيها ابن عبدالبر كما في جامعة عبدالعلم وأيضا في الاستعاب وأيضا في التمهيد في مواطن قال ابن عبدالبر قال أجمع أهل سنة الجماعة على عدالة الصحابة وطبعا نقل ذلك أيضا العلماء من العلماء المتقدمين كالبهاق وغيره وأما من المتأخرين ف جل من كتب في المصطلح في المتاخرين قال من المتاخرين قالوا بعداله الصحابه وقالوا هذا اجماع وان كان شز من شذ كما سنبين نقل ذلك ابن الصلاح والنووي وايضا مدخل عيد وابن تيميه نقل الاجماع على تعديل الصحابه والذي يدل على تعديل الصحابه كتاب لا دنا في علا واجماع ايضا الامه باسرها على تعديل الصحابه قول لا دنا في علا انه قال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بمعروف وتنهون عن قول النبي قول لا دنا في محمد رسول الله ولدينا معه اشداء على الكفار رحماء بنا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الانجيل كزرع انخرجته فازره فاستغل فاستوى على سوق يعجب الزرع على يغض بهم الكفار دلاله واضحه جدا على التعديل وايضا قول النبي قول الله دفع له لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة هو ايضا الله دفع له بين فضل الصحابه الكرام وان هؤلاء من الناس على الإطلاق إذا ما قالوا ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها بل بان عن الله النبي صلى الله عليه وسلم من في إفسر الحدبية من مقاتلة قريش لما فيهم من أهل الإسلام الذين قد أخفوا اسلامهم خوفا على أنفسهم في مكة ولذلك قال الله دعاله لو تزيلوا لعذبنا الذين كفرهم عذابا أليما والله دعاله قال أن تصيبكم معارضهم بغير علم إذا قتلتم أهل الإسلام الذين اسلامهم يعني في مكة الغرض المقصود بكل هذا في كتاب الله جل في التعديل الصريح لصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك الأولى بنا أن نكون من أهل التعديل الذين عدلهم الله جل في علاه أو نقول نتكلم بلسان الثناء والتردي والترحم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتجرع الأحد منه وأخطأ خطأا فحشا فضيلة الشيخ محمد سلمان الأشقر رحمه الله له من يعني من يد طوله في الأصول وفي الكتابات المتعة التي ينفع الله بها المسلمين لكنه زل أيضا زللا خطيرا عندما رد حديث أنه سلم لا يفلح قوما لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ولا يفلح الله قوما ولو أمرهم امرأة قال هذا حديث مردود لأن رأويه مجلود في حد ويقصد بذلك على أبي بكرة رضي الله عنه ارضاء أبو بكرة نعم جلد في مسألة المغير ابن شعبة مع الثلاثة عندما يعني قد أقر بأنه رأى رجلا على امرأة ورأى الذكر في الفرج والثاني قال, قال بذلك والثالث قال بذلك والرابع قال رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا ولم يقل رأيت الذكر في الفرج فانقضت انقضت هذه الشهادات لذلك ابن عمر كان يدعو الله بذلك قال اللهم الحمد لله الذي حافظ الصحابين من صحابات رسول الله سبحانه فجلد أبا بكر وجلد معه وجلد أيضا اثنين معه لكنه قال لأبي بكر طب وأقبل شهادتك ما قال طب وأقبل روايتك لأن هنا مسألة شهادة لا رواية ورواية بالإجماع, بالإجماع إقامة الحد على من وقع في حد في قذف القذف كبيرة لكن الحد يطهر هذه الكبيرة فلذلك أجمعوا على أن الرواية تفارق الشهادة في أدى الباب فلذلك قبلت روايته بعدما جلد في هذا الحد فأن يقول بذلك ويقول ما في حد هذا خطأ بين لأنه يخالف الأصل الأصيل الذي جاء به الكتاب رب العالمين على أن الصحابة ردون الله عليهم منهم أعدى الأهل الأرض على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين خالف في ذلك يعني أهل البدعة كثير من نهر بلاع هم الذين خلفوا بذلك يعني كثير من المعتزلة وكثير من الرفضة هؤلاء أكثر ناس جرأة على الصحابة هؤلاء أكثر الناس جرأة على الصحابة فالرفضة هؤلاء يرون بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كفروا بعد النبي يعني ما بقي منهم إلا ستة سبعة يعني فقط هم الذين أسلموا ونعمر بن ياسر والذين كانوا معنا بسلم حين حين الذين كانوا معالي ابن ابن طلب الجمل وصفين فالغرض المقصود هؤلاء الرافض طبعا معلوم هؤلاء الرافض يعني عندهم غلو وهذه بدعة الغلو البدعة بدعة الرافض الغلو في الرافض يهدر الرواية الراوي يكون لا يكون عدلا إن كان قد يعني تبنى هذا المذهب الضال المضل بدعة الرفض الغرض المقصود قالوا كفر الصحابة والمعتزر أيضا يقولون اتدوا على أعقابهم إلا سبعة عشر رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء لهم بدعة أو لهم شبه الدليل يستدلون به بحديث الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولا, ولا يخترجن من بين هديه في الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم أناس فأقول ربي أصحابي أصحابي في رؤية أقول أصيحابي أصيحابي ان يقلل من العدد اصيحابي اصيحابي وفي الرؤى الاخرى التي تقسم ظهر المبتدعه قال امتي امتي فقال امتي امتي وقال اصحابي اصحابي امتي امتي فقال النبي فقال النبي صلى فيقال لي يا محمد لا تدري ما احدث بعدك فاقول صحا صحا لما بدل بعدي صحا صحا لمن ها لمن غير بعدي او قال لمن صحا صحا لمن بدل بعد صحقا صحكاً لمن أحدث بعدي المعلماء يقولون هذه خاص بالأمة يعني هذا في من جاء بعد أنم سلم أو هي على المنافقين والحق بأن المنافق لا يمكن أن يقال له أنه صاحب المنافق لا يكون صاحباً بحلم نحوه لأن الأصل في تعليف الصاحب وهذا استقراء من الكتابة والسنة هو كل من لقي أنم سلم كل من لقي أنم سلم مؤمناً به وهذا الأصل المهم جدا هذا الباب في القيد كل من لقي أنم سلم مؤمناً به ومات على ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذه دلالة وضحة جدا على الأصل الأصيل في هذا الباب فإن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا الصحن أما المنافق فقد لقي النبي لكنه لم يكن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم والدلاع على ذلك قول على إذا جاءك المنافقون قال نشهد أنك الله رسول الله والله يعلم أنك الله رسوله والله يشهد, إن والله يشهد أن المنافقين لكاذبون فهذه فيها دلالة واضحة جدا على قال ان رسول الله اصحابي اصحابي هذا على المنافقين الذين ما كان يعلمه ان رسول ولا يشوش علينا بأن رسول قد اخبر باسماء المنافقين لحذيف قلنا هذه أسماء بعض المنافقين لا كل المنافقين والا فحذيف أيضا لا يعلم كل المنافقين هم يعلم الا من سماه ان رسول الله والنبي صلى الله وسلم سمى من اوحى الله اليه به بيقين لكن هناك بعض المنافقين الذين كانوا في المدينة وانتشر في المدينة ولا يعلمهم, الله ولا يعلمهم النبي السلام يعلمهم الله ولا يعلمهم النبي وهذا صريح في قول الله ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال لا تعلمهم نحن نعلمهم ولكن لا نعلمهم бойسي وعندما يحن يمره فكانت على المنافقين الذين لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الحديث ليس بمتعلق لهم ليس هناك ثمة متعلق لهم بهذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقال أصيحا بيقصد ذلك المنافقين وقال في الرواية الأخرى أمتي, أمتي هم الذين يختلجون وأكثر الأمة بعد زمانهم السلام ابتدعوا في دين إلهي للفعلاء وأكثر من يختطف من بين يديهم السلام عليه الحصول حاول لا يا شباب شربت هنانيه من يدي الشريفه المبتدعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حجب كل الله حجبت التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يدع بدعته الله حجب التوبه عن كل صاحب حتى يدع بدعته, بدع بدعته في اشكال صبرنا ايه الاشكال وكيف حله ده الاشكال وقد قال حجب التوبه هذا عجيبه فكيف بقى التوجيه لا, لا لا لا دخلت خلط كده لا دخلت خلاص انت جبت الجزية الاولى صحيحة جدا المعنى صحيح انه لا ان يتوب لكن انا لابد ان نقول ان في الحديث في السياق الحديث حل الاشكال حتى حتى يدع يبعي زاني المسألة منوطة بايش بان يترك البدع يبعي محجوبة عنه حتى يدع فإن, فإن ودأ فإن ترك البدعة جاءت التوبة وفتحت له أبواب التوبة واصل ابن عطاء وهذا أيضا من المؤتزرة كان يقول الصحابة عدود إلى زمن عثمان ابن عفان وعلى ذلك انقلبوا على أعقابهم زمن الفتنة التي كانت في عثمان ابن عفان وهذا طبعا باطل وقول يعني من مبتدع انضال لا يقبل منه وأيضا المعتزلة يعني باقي المعتزلة قالوا الصحابة كلهم عدول إلا من قتل علي إلا من قاتل علي وأيضا الرفضة يقولون خمسة أو سبعة منهم فقطوا من ليش العدول منهم عمر بن ياسر والباقية الباقية كلها في ارتدوا على أعقابهم وهذا من الرفض لأنهم كانوا قد قتلوا والذين خرجوا عنهما أعدى عدائهم ثلاثة عائشة ردنا عرضها وطلحة الخير والزبير بن عوام وهؤلاء بشروا بالجنة أما عائشة فقد جاء لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها تعلمين قد هون الله علي او قد هان علي الموت او خفف عن الموت أن جبيل جاءني وبشرني بأنك زوجتي في الجن وزيك ابن عباس رضي الله عنه رضي الله لما دخل على عائشة رضي الله عنه رضي الله قال ابشري أنت حبيبة رسول الله وانت زوجته في الدنيا وفي الأخيرة مبشرة بالجنة وأيضا طلح ابن عبد الله ومن العشر المبشرين بالجنة قالوا السلام وطلح في الجنة والزبير أيضا من العشر المبشرين في الجنة قالوا الزبير في الجنة وهؤلاء من إيش؟ من الشورى الستة ولذلك أم يقول هؤلاء أعدى عداءهم لنمنا مخارجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا أيضا فيه سوء. سوء فهم حتى في هذا الباب لأن المسألة دائرة على الاجتهاد من هنا نقول ونستنبت الصحابة كلهم عدول لذلك قال علماءنا في القاعدة الح الجهالة لا تضر مع الصاحب الجهالة لا تضر مع الصاحب يعني لو وجدت في الرواية أن الراو يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسند متصل فالحديث صحيح كالشمس ليس فيه تم شيء فلا يضر جهالة الصحابية بحال من الأحوال لأن الصحابة, كل... لأن الصحابة كلهم عدول الصحابة كلهم عدول عدلهم الله, كلهم عدول. عدلهم الله من فوق سبع سموات وأيضا من الأدب الآخر إذا علينا أن الصحابة بأسرهم عدول ودب علينا أن نقطع الألسنة أن نكفة الكريم كلام عما دار بين الصحابة وعما وقع بين الصحابة الأصل في ذلك ما وقع من الصحابة هو أننا لا نراه إلا اجتهادا قد اجتهدوا في هذا الباب واجتهدوهم هذا منهم المصيب ومنهم المخطئ ولذلك سماهم الله للفعلاء في كتابه المؤمنين وسماهم النبي سلام في سنته أنهم من المؤمنين لذلك النبي سلام قال الله جعله وإن طائف تاني من المؤمنين تتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغض احدهم على الأخرى إلى آخر الآيات والنبي سلام لما كان يخطب بالناس وجاء الحس أجلسه بجانبه وقال ان ابني هذا هو صغير السن هذه نبوة دلال على النبوة من المعجزات قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين وقد أصلح الله به بين فئة معاوية وفئة علي بل بالحسن أصلح بل بالحسن لأنه تنازل عن عن الخلافة من أجل الحفاظ على الدماء نسأل الله على أن يكون الفقه ده هذا الفقه وصل إلى كثير من يعني يتصدرون في الساحة ليعقلوا هذه المسائل لكن بالضوابط الشرعية فذلك الحسن قال في نفسه أن نبني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين وأيضا قال عن الخوارج تخرج فرقة دالة مبتدعة حين فرقة بين المؤمنين المسلمين فعلينا كما قال الامام ابن كثير ان الله جل قد عصم سيوفنا من هذا الباء فليعصم لساناتنا فلا نتكلم إلا بخير وصحابه الرسول السلام الله عليه هم خير الصحابه على الاطلاق وهم خير من صاحب النبي صلى على الاطلاق ولا نفع ما سماه نفع مثل ما يفعل الرافض الخبثاء الذي قال عنهم عامر الشعبي ابن شرحيل الذي عامر ابن شرحيل الشعبي بانه قال يعني قال ان الرافضه قد يعني نزلوا عن اليهود والنصارى بعشه بدرجة قال أما اليهود فقيل لهم من خير الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا موسى وقيل للنصارى من خير الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا عيسى وقيل لهؤلاء الخبثاء من شروا الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أهم يقولون ذلك والله يقولوا ألزمهم كلمة التقوى كانوا أحق بها وأهلها فإما أن نقول بتعديل الله ونقول بهؤلاء الخبثاء الذين يخدحون في يعني الصحابة الصحابة كلهم عدول كما قلنا والحديث الناصع البيض إذا كان في الصاحب رضي الله عنه وأرضاه وعلمؤنا قد اتفقوا على ذلك والمحدثون يجرحون في من يطلق الكلام على صحابة رسول الله وأذكر أن أبا زرعة كان يقول بأن أولئك نادقه الذين يتكلمون في صحابه صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم هم زنادقه هم ما ارادوا الا هدم الدين لكنهم لا يستطيعون ذلك بذلك إلا بهذا الباب لانهم قالوا ان حمله القرآن والحديث ما جاءنا من إلا العدنان الا من هؤلاء الذين حملوا هذا فهم يقضحون فيهم لترك القران والسنه لانهم الذين حملوا القران والسنه وجاءنا القران والسنه على ايدي هؤلاء فالمقصد الأصيل في هذا الباب هو الطعن في هؤلاء لهدن دين الله جل في علاه والحق بانهم يريدون الطعن في النبي سلام لكنهم لا يستطيعون يرتجفون من الامه الاسلاميه ما انت لو طعنت في صاحبه لا تسل على المرء ولكن سل عن خليله بل, بل الحق كل الحق انهم لا يريدون القطع في النبي هم يقضحون في الله جل في لأنه الله جل في عليا إذا اصطفاه نبيا لابد أن يصطفي له صاحبا ومعنى أن الله جعله يجعل له بعض الكفر والفسق والمرتدين هم الأصحاب يبا إذن هذا ليس باختراج جيد من الله جلال فعلا يعني يقدحون بحكمة الله جلال فهو القطح أصالة في الله هذا من لازم قولهم والحق بذلك أن نقول بأن صحابهم خير الناس وهم أعظم الناس وهم أعدل الناس ومن قدح في الصحابة أو وقع في الصحابة كما قال علمونك الثوري وابن عينة وابن زرعة وقال ابن زرعة وابن الرحمن بن مهدي وابن معين وأيضا احمد يقولون بأن الذي يقدح في الصحابة هذا زنديق وهو المبتدع الضال هو المبتدع الضال والأدب مع الصحابة أننا نترد عنهم وأننا نحاول كان أن نقرب أن ما حدث بينهم أنه, أنه اجتهاد ونعلم الناس كيف حب الصحابة وكيف احترام الصحابة كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه رضا أن قد قال كما في الصحيحين قال حب الأنصار من الإيمان أو قال علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار وهذا العموم إذا كان الأنصار هكذا فالمهاجرون بالإجماع أفضل من الأنصار لذلك قال أبو قال سمان الله في كتابه الصادقين وسماكم المفلحين وقال يَا الَّذِينَ أَمَنَواْ اتَّقُواْ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ فإذا قال النبسلم حب الأنصار علامة الإيمان حب الأنصار, أو حب الأنصار علامة الإيمان وبغض الأنصار علامة النفاق إذن حب المهاجرين علامة الإيمان وبغض المهاجرين علامة النفاق ولذلك مالك, مالك بن أنس كان يقول كنا نعلم صبياننا محبة الصحابة من الدين قلنا نعلم سبياننا محبة... أن محبة الصحابة من الدين فلابد أن ندرب أنفسنا وندرب ونعلم الآخرين على محبة الصحابة ونعظم الصحابة ونجل الصحابة في أعيننا هم الذين صحابوا النبي هم الذين باعوا أنفسهم حقا للنبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على نفسهم وعلى هذا الدين هم الذين فاتح الله عليه مشارق الأرض ومغربها ملك الدنيا بأسرها في مدة... في مدة وليزة من عمر الزمن فخر الأمة بأسرها يدور على هؤلاء فتحوا كنوز كسرة وقيصر في 25 سنة يمتلكون الدنيا بأسرها يعبدون العباد لرب العباد فهم خير الناس على الإطلاق وما دار بينهم الذي دار دار من الفتن وفيها ما فيها أيضا من التأليم لأن الأصل في ذلك هو فعل اليهود لأن الذي دار بين علي وفتنة عثمان رضي الله عنه الذي أشعل فتي لها هو من هذا ابن اليهودية عبد الله بن سبق وهو الذي دخل الإسلام دخل دغلا دخل الإسلام يريد. يريد الهدم فيه وذا كون هؤلاء أصول الفتنة كان الأصل فيه عبدالله بن سبا وأكثر روافضهم أحفاد عبدالله بن سبا الذين ألهوا عليا رضي الله عنه وأرضاه والمقصود الأسمى هو ضرب هذا الدين فالصحابة الكرام رضو الله عليهم وأرضاهم هم أفضل الناس على الإطلاق قوم استفاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فصاحبوه ونصروه وباعوا أنفسهم حقا له رأيت طلحة رضي الله عنه أرضاه لما انكسر السيف في يدي ويدافح ويدافح عن النبي صلى الله عليه وسلم صدى السيف بيده حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابو بكر وعمر قال دونكم صاحبكم فقد اوجب أوجب الجنة بما فعل كان صادقا عمل بقول لا جعلها يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا قال الله جل ولا تقدموا بأنفسكم عن نفسه لا تقدمه بأنفسك مع النفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك وقدم نفسه نفسه على نفسي. وهذا الـ الـ الـ أبو عبيد بن الجراح يعني جعل نفسه معبارة نفسه سلم فتك عليه حتى صعد الصخرة في هو وأمه أيضا لما أخذ منه حديدة المغفر دخلت في وجنة وسلم خلعها بأسناني بربعياتي حتى يعني كسرت الأسنان وخلعت فالثناية. وكان ذلك لأنهم يقدمون رسول الله عليه وسلم على أنفسهم أبو بكر الصديق يقول ويحكي ويقول صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر لما قال وساني بماله وإيش بأهله وماله ما من أحد له يد علينا إلا كفأنا بها إلا هذا الصديق له يد عنا والله يكافئ بها وذلك هناك حديث في ضعف رجل مجهول في بعض الضعف ان جبريل جاء واستانس بي في هذا المقام جاء المسلم وجبريل وابو بكر عليه سياب رصه افتقر بعد ما انفق ماله كله لله جل في علا صوف فقال له جبريل قال أقرئ أبا بكر من ربه السلام وقل ربك يقرئك السلام وهو عنك راد فهل أنت أبا بكر عن ربك راد فبك أبا بكر وقال والله إني, والله إني عن ربي راد والله إني عن ربي راد فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أجل الناس على الاطلاق وهم أعظم الناس قدرا عند ربنا وهم أحسن الناس خلقا وعمق الناس علما وحسن الناس وأبر الناس قلوبا فإذاkeeping الصحابة كلهم عدول ولا كرامة لهؤلاء المبتدعة الذين يقدحون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك شرحنا في العقيدة بأن اختلاف العلماء على من سبب الصحابة هل يكفر أم لا المسألة فيها تفصيل إجمال هو طبعا المسألة ورد فيها أقود ثلاث قول بأن من سبب الصحابة مطلقا كافر يكفر ويخرج من من الملة لأن الله تعالى قد عدلهم من فوق سبع سماوات ومعنى أنه يسب الصحابة جملة فقد كذب الله الذي عدلهم من فوق سماوات فيكفر مطلقا وبعضهم قال يعذر مطلقا يعني هو أفاعل كبير فاسق لكنه لا يكفر وبعضهم قال بالتفصيل والتفصيل هو أعدل الأقوى لكننا نقول إجماعا من اتهم عائشة رضي الله عنه وارضاها بما برئت منه من الفاحشة فهو كافر بالإجماع ومن لم يكفره فهو كاف وأن الله جل في قد برأها من فوق سبع سماوات ومن قدح ومن اتهمها بهذا الاتهام أولا كذب الله الثاني قد اتهم عرض النبي والعلماء أيضا اتفقوا لأنه لو قالوا ذلك على أي واحدة من أزواج النبي سلم فهو كافر لكن عايشة بالذات لأن القرآن والآيات قد جاءت تطلع عليها إلى يوم تطلع, تطلع بهذا إلى يوم القيامة وبعضهم يقول أيضا من كفر أبا بكر وعمر أسبق بكر وعمر فهو يكفر لأنهما لأنه وزيرا رسول الله صلى الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد ابي بكر وعمر وقال ان يتبعوا ابي بكر وعمر يرشدوا وبعضهم قالوا ايضا الخلفاء الراشدين يدخل بذلك قال صلى الله عليه وسلم اتبعوا عليكم وسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الغرض المقصود بان النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء بين هؤلاء فهؤلاء كلهم عضول والصحابة لا يضر عندنا الإرسال ولا يضر عندنا الجهالة لا يضر عندنا ذلك الحديث الصحيح فلذلك أجمع المحققون بأن مرسيل الصحابة أنها غير أي مرسيل مرسيل الصحابة على الصح القاعدة التي تلي هذه القاعدة قاعدة يجوز تعديل المرأة للراوي يجوز نحن نعلم بأن شروط الحديث الصحيح منها عدلة الراوي نقل, الد... ن... نقل... نقل العدل الد... تمام الضبط عن مثلي إلى منتهى من غير الشزوز ولا, ولا عل <تصفيق> فنحن نقول لا بد من تعديل الراوي والراوي قد يعدل الراوي ب... بأمور ثلاث الامر أول أن يشتهر شهرة تغنيها عن تعديل غيري يشتهر شهرة تغنيها عن, عن تعديل غيري مثل ابن عينا مثل الثوري مثل مالك النجم كما قال الشفعي مثل الشفعي إمام الدنيا مثل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة مثل ابن مهدي مثل أحد من سعيد القطان فإذا اشتهر فشهراته تغني عن, عن تعديله والأمر الثاني يعدل بمعدلين بالاتفاق بمعدلين من أهل الجرح والتعديل من العماء النقاط كما سنبين الصفات التي لابد أن تتوفر فيه فهذا التعديل او بأنه يعني يعدل بتعديل رجل واحد على قول قلة من أهل العلم إن هو يعدل بتعديل راوي واحد يعني عدله لا, لا بتعديل رجلين بتعديل رجل واحد أيضا يكون التعديل بعض العلماء يختلفون بقى في المسألة التي ستأتي وهي مسألة أنه رواية الراوي الذي يقال عنه أنه لا يروي إلا عن ثيقة هذا تعديل أم لا رواية أصحاب الصحيح مثلا أو الذين يعني قد التزموا الصحة فهذا تعديل للراوي أم لا هذه مسائل مختلف فيها بين أهل لكن انا بصدد الآن بأنه إذا عدل من امرأة فهل هذا التعديل يقبل أم لا تعديل المرأة يقبل أم لا طبعا هذا الكلام لماذا البحث في هذا الباب لأن المرأة لا تتصدر والتعديل تصدر والتعديل تصدق شوف انظر الى التنقيح والتحقيق والان الان بقى نرى اللي يقول لك والمراه تكون قاضيا والمراه تكون مش عارف ايش وحاجه يعني بقى اعتزال بقى نصل الى انه عندما تنخرم القواعد الفقهيه العلميه ولا نجد ولا يجد دليلا يتكلم بالاعتزال بالفكر بقى الان بالعقل كيف ذلك يقول لك نحن لا نقول تكون قاضي مطلقا لكن تكون قاضي تحت ايش تحت القاضي يعني هي تكون قاضي لكن تحت قاضي ما هي ترقصت والله العظيم لو في الشوارع بيكنسوا لا يجوز امراه تكون رئيسه الكنسين في الشارع مش بقى قاضي الكنسين ما لا يجوز أن تكون امراه رئيسة الكنسين هذا مخالف للشرع لكن هذا لما قلت الحيله العلمية والذين يستمعون عندهم ضعف علم وعندهم بقى او عندهم بقى أنا ما ما اريد ان انا اشتد في القول لكن ضعف علم وعدم فهم فده تستطيع انك تعمي عليهم بمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا امرهم راء فصل الخطاب انا مثلا فصل الخطاب انجز المهمه بهذا القول المحكم اللي يريد يحور بقى ويكوري يبين لنا كيف الرد على مثل هذا الحديث وطبعا ما يتعلق بي بشبه اهل البدع والضلاله يقولون بانها تراستت السوق في البيوع على يد عمر بن الخطاب بردنا أرضاه وأنه سيبة لما جعلها النبي سلم في كذا كلام كله باطل أما هذه اللي يتعلقون به في واقعة عمر بن الخطاب لم يصح بحرم أحوال دون آخرت القطاة صحيح لنا الإسناد لا تجد صحة للإسناد فكما قلت لكم المسألة بأسرها مسألة خبط وخبط عشواء وتلبيس لأن الجهل كسر ولأن المتلقي حتى ما عنده مسكة عقل مش مسكة علم مسكة عقل يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى شبهة ويعارض لما النسلم يقول لا يفلع أخوه ولا أمره و واش اللي بعدها اللي, اللي أراح نفسه اللي يريد أن يعمق أو, أو, أو, أو يؤكد أو يظهر ما يتبنى هو بإنصاف جنب الحديث لأن الحديث واقف سد منيع لمثل هذا الباب فإذا أراد أن يجعل المرأة تكون هي المقدمة جنب الحديث وهذا الذي فعله الأشقر ضعف الحديث والحديث في مسلم كالشمس ضعف الحديث ومن العدل أيضا من قاله ببعض من نظر الحديث وقال هذا حديث خاص خاص في أهل فارس فقط يعني لا يفلح الله أهل فارس إن ولوا عليهم إيش بس فقط لا يفلح قومهم في الحديث لا يفلح قومهم ولوا أمرهم أمره رأى قال القوم المعني به من أهل فارس من وين قالوا لأن القضية جاءت فارس لما قتل الابن أباه ثم قتل الأخ أخاه ثم جاء الأخ ثاني قتلوا جميعا بقيت هذه المرأة فولوها عليه فلما قالوا السلام قال أبشروا لن يفلح قوموا أمرهم امرأة فقالوا يعني هذه المساوينة الآن القاعدة الأصولية المتفق عليها عند العلماء هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأنه نؤكد عليك خليك لا تأخذ بهذه القاعدة الرسولية وقل لي مختلف فيها أخذنا بك تنزلنا معك كثير من من تناقش معهم هو موصلاتي يحمل ويعطي فنقول له خلاص تنزلنا معك ماذا تفعل في أبي بكرة رضي الله عن عرضاه لأن أبا بكر هو راوي الحديث أبو بكر رضي الله عن عرضاه طالوا له ألا تخرج معنا عايشة خرجت مع طالح والزبير إلى علينا أبي طارب قال أخرج مع من؟ طال عايشة. قال عايشة تقودهم قال نعم قال له والله وكيف أفعل بحديثنا السلام لن يفلع قوم نولى وأمرهم امرأة طبعا هو الراوي من الراوي؟ أبو بكر وعائشة طبعا أصولها فارسية صحيح فصول أمها كانت فارسية وجدها فارسي أبوها بس فقط العرب صحيح أو لا؟ لست فارسية عربية أصيلة أقول آه عربية أصيلة ومع ذلك أبو بكر قال لا لن يفلع قوم نولى وأمرهم امرأة يعني هذه على العموم فلذلك أشوف أنظر الصحابة لما أو أنظر العلماءنا هؤلاء المح دعك المعاصرون على خير لكن هل هم حقا من الاتقام مكان من التحقيق بمكان؟ فانظر إلى النظر فهم يبحثون في هذه المسألة وتعديل المرأة يقبل ولا لا يقبل؟ لماذا؟ لأن المرأة لا تتصدر هذا نوع تصدر فهل المرأة تتصدر أو لا؟ أو لا تتصدر فلذلك طرحوا هذه المسألة وعلى نقول المرأة لا تتصدر لكن هذا التعديل وإن كان فيه نوع تصدير لكنه ليس, ليس أصير يعني هي لا تتصدر على الناس لكن هنا هل يقبل قولها في رجل ام لا فقط فهي ليست ومع ذلك يبحثون في هذا الباب هم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريره هل علمتي على عائشه شيئا يريبك أو رأيت شيئا تكرهينه ان هو كانت بواسطه علي بن ابي طالب رضي الله انرضاه علي بن ابي طالب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ساله وسال اسامه فاسامه بن زيد في حديث الافكه الحديث هذه اللهم يعني ربنا يعني يغفل لنا ويجعل هذا في موزين الحسنات ونسأل الله أن يجعلنا نعتبر ونسأل الله أن يسطرنا جميعا فالغار المقصود قال نسلم من زيد فقال له أسامة أهلك يا رسول الله والله ما علمنا عن أهلك إلا إلا الخير فقال علمنا بطالب اسأل الجارية تصدقك ذهب إلى بريرة فقالت له يعني فقالت ب ب ب بريرة والله ما هي إلا إيه إلا, إلا, إلا جارية حدث السن تناموا عن إيه تناموا عن العجين تعجل ومن صغر سنها تلعب مع الصغار ومن سنها كان يأتي لها بالجواري تلعب معهن فبعد ما تعجل تنام وتترك العجين يأتي الداجل أجلكم الله الغنم يأتي فيأكل عجين ويمشي تستيخذ لا تجد العجين لتبين أنها امرأة على الفطر أو هي جارية الفطر صلح حدث السن تنام عن العجين وقت الدجاج ياكل العجين وزكت عائشه رضي الله عنها قبل ان سنتس كده عائشه والا فعائشه زكاها الله ده زكها جبريل عندما جاءه في سرقه ب... وقال هذه زوجتك قال ايكم من الله يمضي الغرض المقصود بان الاسلام سالها فاحتجوا بذلك على تعديل المراه ان المراه تعديل المراه يعني يقبل ويصح يقبل ويصح قبل ان اقول وطبعا هذا يعني عندهم هذا الدليل وعندهم ايضا القياس على القبول الروايات لأن المرأة إذا رأت رواية تقبل وعندنا معاذة معاذة عندنا عائشة هي أصل الرواية وعائشة قال فيها الذهبي هي أعلى مساء العالمين عندنا معاذة عندنا فاطمة بنت قيس كثير من النساء كتب الجرح والتعديل يعني مرتبة على الحروف الأبجدية ثم بعد ذلك الكونة ثم ابن فلان ثم بعد ذلك إيش لا؟ ابن فلان وابن فلان وبعد ذلك النساء ده ممتاز يعني فعندنا نساء كثيرات تروي فقالوا خياسا على قبل الرواية ايضا يقبل تعديل قد خالوا من ذلك بعض الاصولين بعض الاصولين من المحققين الباقلاني وغير الباقلاني وبعض أهل المدينة قالوا بعدم قبول تعديل المرأة للراوي بعدم قبول تعديل المرأة ولا حجة لهم إلا القياس قياسا على الشهادة بأنها لا تقبل شهادتها منفردة لأن الله جلال جل فعلا قال فرجلين فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان فلذلك الشفاء يقول شهادة المرأة لو, لو أردنا بشهادة رجلين في المال وجئت بالنساء دون الرجال فلابد من أربع لأن شهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين لأن المسلم لما سئل على نوق العقل والدين قال أليست إذا, إذا حاضت لم تصال ولم تصم قال وشهادة المرأة وشهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين المرأتين لماذا لأنها تنسى؟ قال الله جلال في في العلة قال في الآية أن تضلح دوما يعني تنسى أن تضل يعني تضاعس ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى والسياق يبين فتذكر احدهما الاخرى قبل أن يعني نضرب امثله على هذا الباب لابد ان ناتي بالشروط التي لابد ان تتوفر في المجرح والمعدل مدمنا تكلمنا على الجرح والتعديل لانها من صراحه من الاهميه بمكان لأننا نعيش في زمان هذا الزمان يعني يضحك علينا اصحاب العقول والالباب وهذا زمان انتشر فيه انتشر فيه انتشرت فيه البدعه انتشار النار في الهشيم وايضا فإن هذا الزمان راينا فيه الكثير ممن يتجرى على الاعراض جرحا وتعديلا فصارت مجالس العلم خاوية ومجالس الصرصرة مزدحمة تكتظ بها الناس مجالس الصرصرة تعرفون ايش هي الصرصرة ما تعرفون مجالس الصرصرة مجالس الصرصرة هم الذين يقولون هيا بنا نغتاب ساعة على وزن هيا بنا نؤمن ساعة نعم هم يقولون نغتاب لان هذا الكلام قاله, قاله غير واحد من المحققين أشعب أو غير أشعب قال هي بنا نغتاب ساع يعني نتكلم في الجرح والتعديل لكن من هؤلاء هؤلاء كهؤلاء حقا وقال هي غيبة أبو باقر إسماعيل يقول وليست من غيبة قال وأجي مع الكرام واهل الحديث الكرام سادة الأنام على ترك الغيبة الغيبة مسقطة للعدالة قال إلا إلا في إيش إلا في الروات المهتدعة أو إلا في أهل البدع حتى ننقل أسانيد منهم أو كما قال رضي الله عنهم اجمعين الغرض المقصود الثرثره في هذا الزمان جرحا وتعديلا يقولون فلان مبتدع فلان لا يساوي فلسا كل واحد منهم كتب على صدري انا يحيى بن معين والاخر قال انا عبد سعيد القطان ويجلسون يجرحونه ويعدلونه هم لم لم الى يوم الناس هذا لا يتقنون مساله من مسائل العلم ويجلسون مجالس الثرثره فحن نقول الآن من الذي ناخذ منه الجرح والتعديل حتى يكون هذا أصلا أصيل نمشي خلفه لأنه ليس كل أحد يتكلم عن أحد ناخذ بقوله هناك ضبط ضبطه ضبطها ضبط العلماء في الشروط التي لابد أن تتوفر في من يتصدى وتصدر للجرح والتعديل في الناس منها أولا الديانة والأمانة مع الثقة والورع يعني لابد الذي يتكلم في الناس أن يكون تمام الورع والثقة أن يكون موثوقا مو... مو... مو... مو... مو... مو... مو... يعني هو ثقة في نفسه عابداً تقياً نقياً متورعاً لأنه الآن سيتكلم هيجرح في أعراض الناس وقد قال الله على كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه وأيضاً أنه سيسقط أحد يحمل الشريعة وإسقط أحد يحمل الشريعة فهو إسقط لكل الشريعة ما يجوز بحال من الأحوال أحد يتكلم إلا عن ديانة وعن ورع لذلك شوء البان بخاري من الأدب والورع الشديد كان لا يقدح إلا من رأاه قد سقط وكان كلا حتى كان لطيف العبارة يعني, يعني إذا تكلم في إنسان أشار إليه بالإلماح وإن كان, وإن كان الراوي رجلا هالكا قال عنه منكر الحديث فقط فقط يقول منكر الحديث يقول تركوه فانظر الأدب ما يتكلم لا الاخر بقى الذي اتى انت في زمننا هذا يقول لك وهذا لا يساوي فلسا وانه حفر حفرة ليقضي بها حاجته فصارت المساله في فهمه لا سغه كلام يعني لا يقبله حتى ال الذين يمشون في الشوارع العوام فاصبحت الاساءه عالية جدا ولا ينشغلون بالعلم بل ينشغلون باعراض الناس فلطيف العبارة البخاري يؤدي بالناس جميعا كيف يتكلمون في الرواة حتى لا يطعن أحد في عرض أحد إذن أول شيء أن يكون في نفسه ثقة وان يكون تقيا نقيا عابدا وأن يكون ممن يتورعون وظهر عليه الورع بأنه يخشى على نفسي ان, إن, إن تكلم على أحد أن يحاسب بها عند الله جلال فعلا لأن, لأن عند الله تجتمع الخصوم أبو هريرة قد رد على الصحابة مع أن هذا الكلام يقبل الصاحب في الصاحب رد عليهم عندما قالوا أكثر بها فقط ثم قالوا إلا ذلك عندما قد زرامة أبو هريرة عن نفس الناسس أحاديث كثيرة فقالوا أكثر علينا أبو هريرة فقال أبو هريرة قالوا أكثر علينا أبو هريرة رد عليهم قالوا وعند الله تجتمع الخصوم قالوا أكثر علينا أبو هريرة وعند الله تجتمع الخصوم أما أخوانهم من الأنصار فقد شغلتهم الزراعة وأما أخوانهم من المهاجرين فقد شغلتهم الصفق وأبو هريرة صاحب رسول الله على شبع بطنه. الشرط الثاني اليقظى ودقة الفهم مع الفطنة الشديدة لابد أن تكون له فراسة وهذا صراحة لابد أن يكون حتى في المتصدر الذي يتصدر الناس لابد أن تكون له فراسة لا يزكي أحد ليس بمزكة ولا يقضى بأحد أيضا مزك فراسة المؤمن المتصدر لابد أن يكون له فراسة يعني إذا قلنا هذا, رجل هذا الرجل مثل ثقة ثبت تقي نقي لا تقال هذه إلا بفراسة المؤمن لكن أنه يعم عليه ببعض الكلمات مثلا فيقول هذا ثقة ثبت تقي نقي وراوي ويخذ منه العلم فهذا يضيع الأمة يضيع الدين يضيع العلم فلابد أن تكون له فراس والفراسة أصل في العلماء العلماء يشترطون حتى في الولاد في القضاة يشترطون الفراسة واستبدونا على ذلك بقول الله العالى عندما مدح داود وسليمان لكنه قدم سليمان على داود قدم الابن على الاب عندما قال الله جلالي فعلها ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً والرواية الأخرى الرواية عن النبي السلام فيها بعض الضعف لكن يستأنس بها أن ما دخل أنس فقال له عثمان ما لي أرى عيناً قد زنت نظرة الفاجأة فقط فقال ما لي أرى قد زنت فقال له أنس أوحي بعد رسول الله قال لا ولكنه من قول سلم اتقوا في المؤمن فانه ينظر بنور الله أو يرى بنور الله فلابد من الفطنة والفراسة في من يتصدى للتجريح والتعديل أيضا أن يكون ملك النفس يملك نفسه بحيث لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب والظن ولا يستخف بادر الظن حتى يستوفي النظر فيبلغ المقر والمعنى بأنه لابد أن يكون يملك نفسه فلا بالهوى لأن عين المحب لا تنظر إلى العين وعين المبغد لا يمكن أن ينظر إلى الحسن هكذا طبعا قالوها مثلا عندنا العوام حبيبك بلعلك الزلط صحيح وعدوك يتمنى لك الغلط هو هذا لكن الذي يتصدر لأنه سيتكلم لأمر في دين الله للفعلاء فقالوا بد أن يكون يملك نفسه لا يستميل الهوى وإن كان أقرب الناس إليه وان كان من أحب الناس إليه وان كان مصاحبا مصادقا له بل ابن المديني ضعف أباه هذا من الإنصاف وكم وكم من, من الرواة قد ضعف أحدهم أخاه لدين الله إن الأمر دين إن الأمر دين وعليم بن قال ذلك قال أبي ضعيف ان الأمر دين إن الأمر دين وأيضا من ذلك ألا يكون بينه وبينه شحناء فبالشحناء يكون التضعيف وهذا المثل جاءنا هنا المسألة على هوا إما أن تكون معنا وإما أن تكون علينا إن لم توافقنا في الرأي فسترى ما سيحدث لك فإن وفقتنا وأنت جهلك وأنت جهلك جهل مركب سنجعلك نقول وحيد, وحيد دهري فريد عصري فضيلة الشيخ الفلاني العلاني وتعالى هات الدف وعطي انشدة انشودة عظيمة لهذا وحيد دهري وفريد عصري وان كان مخالفا سميه مجهولا هذا اذا كانوا لا يستطيعون الحرب معهم يعني اذا كان هو شديد عليه ما يعرف جهلهم ويستطيع ذلك تعرى هذا الباب فهذا الذي تراه في هذا الباب أنه أصلا إذا كنت موافقا فستعل معنا إلى السماة وإن كنت مخالفا لابد أن نذبح من أتى بك ولابد أن نقطع عنقك إن لم نستطع لابد أن نبني عليك جدارا لنخفيك عن الناس خاب وخاسب ومفقه وجاهله لأن الممدوح من مدحه الله والمزموم من ذبه الله والممكن من مكن الله له ولو اجتمع من باغطريها على عدم تمكيني دخل عربيه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعطني اعطني من السهام اعطني فان مدحي زين انا شاعر تعرف العرب كانوا يتباهون الشعراء يدخلون ياخذون اموال الذهب من اجل بس فقط بيت فيه مدح وكان وكان الملوك يرتجفون من ابن الشعراء انت إلى يوم الناس هذا تسمع ابيات الشعر في من كفور تعرفون هذه القصه المتنبي لما دخل عليه في مصر ورد المدحه المؤمن لما بخل عليه دربه بأبيات الى يوم الناس يادى يذم بيها فكان الملوك يرتجفون من الشعراء لأنه السلام عنده عنده الرب فلما قال له العربية اعطيني فإنما تحزين وذمشين فابتسم السلام وقال ذاك الله ذاك الله الممدح بحق من مدحه الله والمزمون بحق من من ذمه الله ولذلك عيشة لما بعث عليها معاوية قال استا استوصي خيرا قال انصحيني استنصحوا فقالت له من من عليك برضا الله تعالى وان سخط الناس فمن ارضى الله على الناس ارضاه الله أرضى الناس ومن ساء الناس على سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس هكذا كن الله فان الله كان الله معك كان الله معك فمن عليه لا احد طلب النصيحه فكتب له اخوه من السلف قال كن مع ربك فمن كان الله معه فمن عليه إن وددت ربك وددت كل شيء وإن فقدت ربك فقدت كل شيء وفي الإسراء يا ابن آدم إن وددتني وددت كل شيء قال طلبني تجدني فإن وددتني وددت كل شيء وإن, وإن تركتني تركتك وإن, تركت وإن تركتك فاتك كل شيء كل شيء أنت تمشي عابدا لله للفوال الحجر والشجر معك فلو اجتمع من بأغطارها على تعطيلك وأنت تنصر دين الله وأنت تنشر سنة النبس سلم لا يستطيعون على ذلك سبيل لكن كن صادقا مع ربك في هذا وسترى حاربوك عشر سنوات عشرين سنة ليوقفوا دين الله ينتشر او سنة النبس ثم أبواق لا تحضر لفلان ليش فلان لا يقول بقولنا لا تحضر لفلان إنه يتكبر لا تحضر لفلان إنه يعني يرى ان هذا ليس بعلم وأن هذه المجال ستنجلسة ليست بعلم يمنعون الناس من الحضور ثم بعد ذلك سيحضر الناس سيحضر الناس وسيخلف الله خيرا وإن هؤلاء الذين يسمعون لمثل هذه الترهات هم لا يستحقون العلم لذلك أبعدهم الله لا يفعلها هذا الذي قاله مسلم في المدينة جاء رجل من أعروان فبايعه مسلم فجرس في المدينة فاجتوى جو المدينة ما استطاع أن يتحمل فذهب فقال اعطيني بايعاتي رد علي بايعاتي فقال مسلم لا فذهب المرة الثانية كما في الصحيح رد علي باعاتي فقال, فقال لا ثم قال النبي صلى الله وسلم لا فتركه العربي وترك المدينة ورحل فنظر النبي فابتسم قال المدينة كايش كالكير يطهر خبث الذهب او الحديد كالنارة تصهر الذهب يجعله ذهبا خالصا فانها تنفي الخبث وتبقي الطيب الخبيث تنفيه وتبقي الطيب والمجالس هذه جواهر مجالس العلم مجالس سمينة ليس لأي أحد أن يجلس فيها أو أن يكون ممن يتعلم هذا العلم فيحمله والله يغار أن يعطي اللؤلؤة لمن لا يستحق هذه اللؤلؤة فمن كان يستمع ويعطي الله يفتنه بهذا هي بلاء, بلاء. الله لا يترك أحدا إلا ويبتليه من كان صديقا يقول أنا أريد أن أتعلم فيفتح الله له بابا ثم يبتلي بهذا, بهذا البلاء فإن كان لا يستحق ابعده الله جل في كان يستحق اجلسه الله ليتعلم هذا العلم ليحمل شريعه النبي السلام الله عليه وسلم ويكون من ينشر دين الله جل فالغرض المقصود بأن الإنسان يعني لا يكون الهوى هو المتحكم فيه في التجيح أو التعديل أو بأنه كما قلنا ينصح الناس بالسماع او عدم السماع لابد أن يكون التقييا النقيا يعمل لدين الله جلل فعلا ينصب بصره بصر على الله للفعلا او على شراعة الله ويقول لا يمكن أن ننظر من استلم الرايا بل إذا كانت الرايا مقدمة فهذا الذي نصب إليه أيضا من الضوابط التي او الصفات والسمات التي لابد أن توفر في من يجرح ويعدل حسن التطبيق للقواعد رجل يقرأ رجل أصلا أصالة لا يدقن القواعد رجل لا يدقن القواعد هل يتصدى لمستداد الباب فقالونا رجل لا يدقن القواعد ونطلئ منه أن, أن يكون حسن التطبيق ولا أصالة لا يعرف القواعد فكيف يكون حسن التطبيق أولا لنبد يكون أن يكون علما بالقواعد قاعدة جرحة التعديل الثاني أن يكون حسن التطبيق في ذلك. وحسن التطبيق هو التماس طريق المحققين. التماس طريق المحققين في الرعيل الاول. ايضا ان يكون قريبا من الراوي في بلدي. كما قال مشايخنا بلدي الراوي اعلم بما راوي. احمد صالح كان يزكي ابن الهيعة. وكثير كانوا يضعفونه. فكانوا يقولون ويردون عليهم الذين يتمسكون بتزكيت. ابن الهيعة يقولون بلدي الراوي اعلم بايش? أعلم به من غيري. أعلم به. أيضا لابد من تلقيق النظر في معرفة الراوي هذا طبعا إذا كان في عصرنا في معرفة العالم. طلب العلم وين من شيوخه كم طلب العلم كم سنة طلب العلم كم كتابنا انتهى أيضا هل مدحوه شيوخه على أن يعلم ولا لا أيضا أثر العلم أين هو هل ظهر أثر العلم عن ما يظهر أثر العلمي كل ذلك لابد أن يلملم شملها العالم حتى يعني يصل إلى الجرح والتعديل أيضا من ذلك ثناؤل الناس عليه وأن يكتب له القبول عند أهل العلم ثناؤل الناس عليه وأن يكتب له القبول عنده أهل العلم هذه الشروطة لابد أن تتوفر في من تصدر للتعديل أو أيضا للتجريح وعندنا مثلة كثيرة في مسألة قبول تعديل المرأة يبقى المرأة أيضاً إذا قلنا تقبل لابد أن تتوفر فيها هذه الصفات وأيضاً مأخذ الناس الذين قالوا بعدم قبول تعديل المرأة هذا المأخذ لأن المرأة يستفزها الهواء يعني الولاد, الولاد الراوي الله لو كان بشعر أحمر أو شعر أصفر وعني خضرة ورجل وسيم ولما يتكلم, يتكلم برقة العبارة ممكن يعدل بمثل هذا المرأة العطفة بتجروها الحكمة لا تغلب عندها على العطفة وهذا ما أخذ أيضا من المأخذ عند بعض العماء الذين قالوا لا نأخذ بتعديل المرأة لأنه لو استهوته سيكون ملك, ليس ملك هذا ملك يمشي على الأرض ليس ببشر ولو لو لو لو هو قال لها انا ما أرى فيك جمالا أرى في يعني سبها مثلا ما هذا الشيطان يمشي على الأرض الحكمة لا تكون غالبة على العطفة مع النساء لذلك هذا الماخذ الذي أخذه بعض العماء على أن تعديل المرأة لا يقوى لكن نحن نقول بنتكلم على الأطقياء الأخفياء في الرجال والنساء والمرأة كان الدين هو الذي يحكمها فيها تقبل من ذلك وعندنا أدلة تثبت من هذه الأدلة أولا بأن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه لما جلس في مجلس المدينة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بجانب بجوار بيت النبي صلى وسلم بيت عائشة ويقول يا صاحبة هذا البيت يستشهد به عائشة رضي الله عن أرضاه فكانت تقر بتعديل أبي هريرة لكن, لكن تنكر عليه طريقته في التحديث تقول بأن المسلم كان لا يحدث إلا, إلا آآ آآ يعني بروية وكان المسلم يكرر الحديث ثلاثا حتى يعني يتفهمه السامع لكن في بعض الأحيين كان الصحابة يختلفون مع أبي هريرة وكانت عائشة رضي الله عن أرضاه ترفع أبا هريرة عليه وكانت يعني لما سألوا أبا هريرة على القراط قال من صل على جنازة فله قراط ومن صاحبها حتى وتبعها حتى تدفن فله قراطان فقال ابن عمر كم ضيعنا من القراريت ثم بعث إلى عائشة فأقرت عائشة رضي الله عنه وارضاها ذلك أيضا عائشة رضي الله عنه وارضاها لما قالت عن عمر المخطب لما قالوا لها بأن عمر قال قال قال قال النبي صلى الله عليه ان الميت لا يعذب ببكاء اهلي عليه فهي انكرت لكن لما انكرت انكرت بتعديل لا بتجريح عندما قالت يعني انتم تحدثوني عن ايه عن من ليس بكاذب ولا بمكذب رضي الله عنه وارضاه قالت ولكن الوهم يدرك الحافظة. كان الوهم يدرك الروات الوهم يدرك ال ال ال النبلاء ولذلك قال علماء هنا الحفظ خوان الحفظ خوان لكنها عدلت ولا ما عدلت عدلت ويقبل ذلك السحابة ايضا من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن عائشة رضي الله عنه أرضها فقالت يا رسول الله رأى سمعي وعائش وبصري والذي نفس بيدي لا أعلم عن أهلك إلا الخير أهلك ولا أعلم عنها إلا الخير فيعني واخذنا مثلا بتزكيه زينب لعائشه رضي الله عنها وارضاها فادي فيها دلاله واضحه جدا على هذه المساله العظيمه مساله ان تكون يكون الراوي او تعديل الراوي من النساء نعم يصح تعديل الراوي من النساء القاعده التي تليها لا يشتغط في الراوي أن يكون فقيها لا يشتغط في الراوي أن يكون فقيها وهذه مسألة مهمة جدا وهي من التأصيلات أيضا التي تبايل لك فوارق المذاهب في النتيجة عن التأصيلات قال النسلم نضر الدليل على هذه القاعدة لا يشتغط في الراوي أن يكون فقيها يعني يكون حمالا وذلك يقول المحدث الذي يهتم بالرواية دون الدراية فيه الخير الكبير لأنه يخدم الأمة هو خادم للفقهاء بيجهز للفقه ليفهم ليفقه وهذا هو الأصل ولذلك ابن التميه يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إذبات سنده وفهمه متنه وفهمه المتنه هو رأس الأمن فهنا يقول أن ابن سلم الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ربحام الفقه إلى من هو أفقه منه نظر الله امرأا سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه والاستشهاد هنا في أوجه الشاهد قول الله سلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه في رواية أخرى قال رب حامل فقه ليس بفقية هذا تصريح قال رب حامل فقه ليس بفقية فهذه فيها دلالة وضحة جدا على أن الذي يحمل هذا الفقه إلا ما يكون فقيها ففيه الخير وطبعا الضرب المثل حديثة يدرب فينا النسلم المثل على العلم بأنه يعني رجل انتفع بهذا العلم او صاحب حامل العلم يكون فقيها كالأرض التي تستقبل الماء وايضا. تنبت الزرع والكلأ وأما الذي يحمل العلم فقط يوصله لغيره كالأرض ال ال التي تجمع الماء هي لا تنبت تنبت الكلأ ولا الزرع لكنها تجمع الماء فمن يحتاج الماء يأتي يغرف هذا الماء ويستخرجه وأما أعوذ بالله الصنف الثالث الذي لا يمت, لا يمت الزرع ولا الكلأ ولا يحبس الماء فلا خير فيه هذا الذي ليس فيه لا في العير لا له في العير ولا ولا في النفير فهنا قوله إنسان نضر الله مرأة, مرأة من سمع مقراتي فعاها فأدها كما سمعها ربحان الفقه لمن هو أفق منه او قال ربحان الفقه ليس بفقه دلالة على عدم اشتراط الفقه في الرواية فمن حفظ الرواية وأدها فقد أتى بالخير وله النظارة في الوجه لحمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما قلنا اتفق عليه جمهور المحققين والمحدثين قالوا لا يشترط في الراوي الفقه وإلا كم وكم من الأمثلة الكزيرة زهرت في مسألة الفقه يحي بن معين هو أروع الأمثلة تضرف في هذا يحي بن معين ما كان فقيها وكان أس مغوارا في باب الحديث وكان المحدثون ترتعد فرائسهم إن جالس ابن معين في مجالسهم فابن معين لم ينشغل بالفق ولذلك لما جاءته المرأة تسأله وهي تقول له إن زوجي قد مات وإني حائد وقد أوصى بتغسيله أغسله أنا حائد وقف ضرب أقمس في أزداس لا يعرف فوقف ينظر اليمين ويسارا حتى وجد أبا ثور الكلبي قال هذا صاحب فق سليم ولذلك ابن الإمام أحمد كما يسأل في مسائل فقهية دقيقة يقول سألوا العلماء سألوا العلماء وهو من العلماء لكن يقصد سألوا العلماء الفقهاء سألوا العلماء الفقهاء فيقول سألوا العلماء فكان إيها معين وقف ثم لما جاء أبو ثور قال سألي هذا فلما سألته قال نعم غسليه فإننا مسلم رأيت أنه كان يخرج رأسه فترجله أو تغسله عائشة وترجله وكانت حائضا وكانت حائضا وهذا قياس جلي قياس الأولى الحيا الذي يستطيع أن يفعل ذلك لنفسه جعل النبي السلام جعل امرأة والحاوضة التي تفعل به ذلك فإن كان ميتا فهو أحوش ما يكون لمن يفعل ذلك به فقال فعلي وراوى الحديث فقام وانبرى وقال نعم هذا الحديث جعل من طريق فلان وفلان وفلان وطريق فلان وفلان, وفلان وطريق فلان وفلان, وفلان. قالت له أين فلان وفلان هذا عندما سألتك يعني لابد أن تنشغل بالفق لكن هو العلماء أجمعوا على توصيخ ابن معين وعلى أن يحب له سبق قصب السبق وأن يحب معين له اليد الطولة في مسألة الجرح والتعديل وأن يحب ابن له الأثر العظيم في الأمة الإسلامية نحمل ذلك فوق رؤوسنا ونبجل مثل يحب ابن معين لكنه لم ينشغل بالفقه فإذا اتفاق المحققين على أن الراوي لم يكن فقيها يحمل عنه ما روى اختلاف العلماء هنا يعني بعض من اختلف في هذا المالكية بعض المالكيه وبعض الاحناف قالوا بأنه لا بد من الفقه في الراوي المالكيه والاحناف خالفوا الجماهير من المحققين وقالوا لا بد من الفقه في الراوي لانه ان لم يكن فقيها لن يحتاط فإن الاحتياط في قبول روايه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تبدل ولا تحرف لابد أن يكون فقياً عالماً بهذا اللفظ الذي يحمله لأنه قد يرسيء الفهم فيبدل حرف عن حرف أو يبدل حديث بحديث ويغير في الأحكام فحيطة الأحديث الذي قال فيه من روء حديثاً يرى, يرى يرى يظن يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبي فقالوا لابد أن يكون فقياً وعلى إسر هذا التأصيل رد كثير من الأحديث على إسر هذا التأصيل ردوا كثير من أحاديث وهذا خطأ مبين وهذا لا يصح أن يمكن أن يكون من يعني, يعني العلماء نبلاء لكن هو اجتهاد ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر الغرض المقصود هم ردوا أحاديث بهذه الـ الـ التأصيلات والراجح هو أنه لا يشترط في الرابع أن يكون فقيها لقوله السلام الصريح نضر الله امرأة سمع وقالاته فوعاه فأدى كما سمعاه رب حام الفقه ليس ليس بفقيه ليس بفقيه هنا ترى الاحناف رد حديث المسراه تعرفون المسراه شات اختل يعني حبس فيها اللبن صاحبها ايام وتباع بثمن اكثر يحسب انها ايش حلوب ولما يلدها ثلاث ايام يرى انها غير ذلك فهل هذا الحديث ان قال ردها فان شاء امسكها وان شاء ردها ومعها صاعا من تمر فقالوا لا ناخذ بهذا الحديث راوي الحديث ابو هريره وابو هريره ليس بفقيه وهم يتناقدون وحق لابن حزم أن يقطع الرقاب في هذه المساء يعني قالوا لا لنقبل حديث المصرى راوي أبو هرير أبو هرير ليس بإيش بفقير وجاءوا في مسألة غسل الإناء من ملوغ الكلب قالوا بأنه يغسل ثلاثا ويعتمدون على من؟ على أبي هرير قالوا راو الحديث قد يعني غسلها ثلاثا وقال تغسل ثلاثا وهو الذي رواه عنه سلم تصريحا بأنه قال تهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله؟ سبعا وقال عفروه سامنة بالتراف في الولايات مسلم الغرض المقصوب هذا تناقط تعصب وهوى وتمذهب لكن هذا التأصيل تأصيل تأصيل عاري عن الصحة وأنه لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها لا يشترط في أن يكون فقيها ورد الأحاديث من أجل هذه العلة هذه علة عليلة لا يجوز لأحدنا يتجرع عليه أن يتكلم بها بحال من الأحوال القاعدة التي تلي هذه القاعدة هو إن أطلنا لأن نريد أن نثبت العلم عند الإخوة لأننا مازلنا في الدليل الثاني وهو دليل السنة ثم الإجماعة إن شاء الله لا ما قالوا الحيطة أنت ما انتبهت قالوا الحيطة الحديثة للسلام لأن بسوء الفهم ممكن أن يبدل حرفاً ويقع في قانون السلام من روى حديثاً يرى أنه من الكاذف هو أحد الكاذبين قاعدة التي تريها قاعدة لا يقبل خبر مجهول الحال لا يقبل خبر مجهول طبعاً يقول مجهول حالي بيداً مجهول والذي لا يعرف لا يقبل خبر مجهول الحال القاعدة التي يستند إلهي المحدثون في هذه القاعدة الأدلة على هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر هذا حديث لم يصح حديث له هناك حديث صحيحة في هذا النبي صلى قال ما أمرت أن أشقه عن قلوب الناس عندما قال خالد دعني أضرب عنه هذا المنافق فقال لا لعله يصلي فقال يا رسول الله كم من مصلي يقول بلسان ما؟ ما لا يعتقد فقال نفس الام ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس وهنا حديث هذا مهم جدا وغصة في حلوق من يتجرع على أن يبدأ أحد أو يفسقه أو ينفقه أو يكفره إلا بدليل أش... أسطع من شمس النهار قال في الحديث الذي يروي عن نفس الام نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وهذا ورد أيضا صريحا عن عمر الخطاب أنه قال بذلك عمر الخطاب قال بذلك قال من أظهر لنا خيرا عملناه بظاهره وإن ابتطن الشر والله يتولاه ومن نظر لنا شرا وان ابططن الخير عملناه بشر والله يتولى سريرته فهو هناك شواهد لهذا لكن هذا الاثر الحديث لم يصح ايضا استدلوا على ذلك بحديث اتشهد والله اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال اذف الناس فليصوموا غدا اذف الناس فليصوموا غدا طيب هذه دلاله على لم يتقصى عدالته وأيضا لما قالوا إذا كان ظاهره يصليه في الجماعات وأنه يتصدق ونراه يبكي حين يبكي الناس وحين يسمع القرآن فهذا العدل الذي نأخذ منه الدين فهذا العدل الذي نأخذ ونترك السرائر لرب السرائر هذا اولا رواية المجهول نقول المجهول مجهولان على قول المتأخرين أما على قول المتقدمين قالوا كل, كل من لم يشتهر بطلب العلم فهو مجهول كل من لم يشتهر بطلب العلم ولم يعدله اثنان فهو من المجهولين جعلو جعلوها كذا كل من لم يشتهر بالعلم ولم يرد فيه التعديل فهو مجهول. مجهول هذا على قول المتقدمين في الكلام على توصيف الجهالة أما المتأخرون فوصفوها توصيفا من باب التمثيل للتقريب أيضا التفصيل للتقريب لطلب العلم قالوا المجهول مجهولان مجهول عين ومجهول حال مجهول العين مجهول الحال ومجهول العين الذي لا تعرف عينه وقد يعرف اسمه لكن لا تعرف عينه كيف لا يروى عنه راويان يبقى اذا روى عنه راوي واحد وكم وكم من الافراد الذين روى عنه يقولون لا هذا حيث فلان ولم يرو عنه الا فلان فقالوا اذا روى عنه واحد فقط من الروات فهو مجهول العين فان روى عنه راويان رفعت جهاله العين وبقيت جهاله الحال المجهول الاول مجهول العين المجهول العين. العين لا يتصور احد بان المجهول العين هو الذي لا يعرف اسمه قد وقد قد يعرف اسمه وهو مجهول العين كيف هو نادر قليل الحديث ولا يروي عنه الا واحد ولا يروي عنه الا واحد ومجهول الحال هو من روى عنه رويان فأكثر. راوى فاكثر ولم يزبط فيه جرح ولا تعديل لم يزبط فيه جرح ولا تعديل لم نرى من المحققين قال ثقة أو قال ضعيف أو قال صدوق أو قال شيخ أو قال صالح يبقى هو روى عنه رويات رفع عنه جهالة العين يبقى لنا إيه؟ التعديل اللي هو مجيول الحال هذا الذي نتكلم فيه الآن القاعدة أن مجيول الحال لا, تقبل لا يقبل خبره اللي هو من؟ اللي هو المسطور اللي هو مسطور الحق عشان نضبط القاعدة نقول هذه القاعدة نعم إن لم تكن هناك ثمة قراء حوله مجول الحال لأن جهالة الحال ترتفع بقراء كثيرة لا لو جعت رؤية أخرى لأن مجول الحال نتوقف في تصحيح حديثه لأنه الاحتمال في ضعفه وارد مجول الحال طالما لم نعلم جرحا ولا تعديلا إبقى قد يكون ثقة وارد ولا غير وارد, وارد. قد يكون ها ضعيفا قد يكون ثقة أو قد يكون ضعيفا فهذا الاحتمال جعلنا نتوقف ونرد الحديث من باب الحيطة من باب الحيطة لحديثنا السلام قال أن السلام من تعمل على الكذب فليتبعوا ما قادوا من النهار من حديثا يظن يرعناه من الكذب فهو أحد الكاذبين فقالوا حيطة لحديثنا السلام فلا, فلا نقبل فإن جاءت قرائم وشواهد وروايات من غير طريقي بهذا المت قلنا الاحتمال احتمال خوف الضعف وطبعا أنا أرد حديث الضعيف لما؟ ليه برد حديث الضعيف؟ ليه اقول الضعيف في السند يضعف السند بسرعة الشرط الثاني عدم الاعدالة ليش عدل الاعدالة؟ ممكن يكون تقية النقية لكن لا يكون ضابطا انا فتحت لك الباب مش تقلنا لغلبة الظن ان الضعيف يهم ولا يضبط الضعيف يهم ولا هو ضعيف ولا ضعيف ايش؟ ضعيف الضبط ضعيف الضبط فهم؟ إلا إذا كان مبتدعا بقى أضلا في هذا عمر آخر فأكون ضعيف الضبط فنقول إذن ترقنا الحديث لما الحال لأنه قد يارد الاحتمال او الاحتمال يارد على ضعفي وعدم ضبطي طب لما داء تروى من, من طريق آخر وطريق آخر وطريق آخر دل ذلك على أنه ولو كان ضعيفا فقد ضبط لنا هذا الحديث فنقبله فلا بد من تقييد وضبط هذه القاعدة عامه الكلام على مجهول الحال جمهور المحدثين يردونه ومجهول الحال الذي لا يرد فيه الجرح ولا التعديل وروى عنه راويان جمهور العلماء يردون روايه المجهول هذا جمهور العلماء خالف بذلك الاحناف خالف بذلك الاحناف وقالوا روايه المستور تقبل روايه مجهول الحال تستقبل المجهول الحال والمستور تقبل وبعض الشافعيه معهم في ذلك وقد استدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأل الأعربي فقال له أنه رأى الهلال فقال له أنه تشهد الله لها الله قال نعم قال تشهدني رسول الله قال نعم فقال أمر ربي الصيام الناس كيف يعني إيش يعني كيف يعني قالوا تشهد الله لها أنه رسول الله التوجيه إيش التوجيه اللي عندهم في هذا الباب ممتاز هو هذا التوجيه أنهم يرون أنه لما علم بإسلامه فالأصل في المسلم العدالة هذا التوجيه عندهم لأنه ما سأل عنه إلا أن قال تشهد الله على الله نعم تشهد أن الرسول الله إذا مسلم فأنت عدل مفهوم؟ وهذا أيضا يحتاج به بعض العلماء وقال, وقال بأن ولذلك ابن حبان يرى بأن الأصل في المجول العدالة كثير يوسخ كثير من المجاهير في الكتابي طبعا هذا الكلام فيه جزء يعني لا يكون فيه تج... مجازفة مني صراحة او من, من يتمنى ذلك ابن, ع... ابن, ع... ابن حبان رجل فحل لكن حقا هو في ك... يعني في كتابي في كثير من المجاهيل في كثير من المجاهيل لكن هو في... في كتابه السقاط يعني تفرق بين من ذكره في كتاب السقاط ومن وثقه يذكر راوي ويتكلم عليه توثيقا لكن لو ضمن الكتاب كتاب السقاط الرجل يعني لا يمكن أن تعتمد انفرادا بأن هذا مطلق لهذا الراوي وكثير من المجاهي الموجودة في كتاب إثقات لب حبان توسط هذا القول الثاني أنه الأصل نص من العدالة وانتهي الأمر لا نحتاج المسطور المجهول لست يعني ممن يرده بل تقبله وطبعا بعض العماء يفرق بين مجهول العين ومجهول الحلوى المسطور واجعله المسطور وسط بين الاثنين بأن المسطور هو من ظهرت عدلته لكن باطنه لا نعلمه ده المسطور وأجمعت الأمة أننا لا نكلف أن نتجسس على الناس من أظهر الخير فلا بد أن نأخذ من أظهر التعديل فله التعديل بما ظهر من عدالته فتوسط القول الوسط توسط في ذلك ابن عبدالبر وهو الذي قال بأنه من حمل العلم من كان حاملا للعلم فهذا تعديل له يبقى هذه المسألة ليست على من نظر حديثه ومن قل علمه لكن من انتشر بين الناس طلبه في العلم وجده واجتهاده ورحلته لطلب العلم هذا عدل وابن عبدالله يست... يعني يتبنى هذا المذب بحديث النبي سلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف المبطلين وانتحال المحرفين أو كما قال النبي سلام الغرض المقصود بأن هذا الحديث عمدة عند ابن عبدالبر ومن أخذ بقوله في أن من حمل العلم وعرف بين الناس بطالب العلم فهو العدل ولذلك أنت لو سألت عن العالم حقا من العالم؟ يعني رجل تصدر للناس مرة واحدة وتكلم في مسائل تخص الأمة سأل متى طلب وأين طلب وعلى من طلب الإجابة ومن ذكاه خليناه من ذكاه الإجابة لا نعرف متى طلب جدة في الطلب لا نعرف من طلب يذكر لك وحيدا أو يذكر نصف واحد أو يذكر اثنين صح؟ وبعدك تقول من ذكاه؟ هذي من زكاها عنده هو بقى أخويا وأمي وابني وابن خلتي وعمتي وعمي واللي معاه في المسجد واللي ماشي معاه في الشارع هذا الزكاها وهذه التسكيلة التي تقبل لابد الذي التسكيلة التي تقبل هي إيش إما أن تستغني بأثرك العلمي وإما أن يكون عالم من العلماء الأم الذي زكاك بذلك عالم من العلماء وإذلك المام مالك يقول ما تصدرت للفتوى إلا بعد كذا وكذا من العلماء قد قالوا لي أنا لك أن تفتي زي طالب العلم المرموق هو الذي قرأ على بعض العلماء فقال له لا تحتاج الآن لقراءة اذهب فدرس فدرس وحدك ودرس من أكثر من العالم لو تصنفت يعني لو لو تنوعت مشايخه وقال له ذلك هذا الذي يمكن أن تقول هذا العالم الذي يؤخذ منه العلم فهنا الإمام ابن عبدالبار يقول الجد في الطلب والرحلة في الطلب تدل على إيش تدل على التعديل تدول التعديل ولذلك بعض علماؤنا قال من عرفه برحلتي وانتشر صيته بين الناس في طلب العلم فهو العالم ذلك احمد دار الدنيا مرتين من المناقب التي ذكرها الذهبي في احمد بن حنبل انه دار الدنيا مرتين لكتابه المسند المال بخاري رحل الدنيا بأسرها ليحفظ 1000000 حديث او 100000 حديث صحيح و100000 حديث ضعيف لينتقي من ال100 الصحيح كتابه كتابه صحيح البخاري اللي في مجموعه لا تعدى 7000 حديث سيب المقرر فهذا انه حافظ 100 الف حديث ينتقي منهم هذه الاحاديث و100 حديث صحيح عشان ما احد يقول الصحيح فقط الذي في البخاري لا كم وكم من الحديث البخاري وهي على الصحة لكن ليست على شرطي ليست على شرط بعدنا إذا مجهول الحال القول فيه الرد مطلقا وهذا قول المحققين من علماء الحديث القبول مطلقا وهذا قول الأحناف هذا قول فيه ضعف التوسط في القول وهو الكلام على أنه إذا يعني كان قد عرف بالعلم وانتشر في هذا العالم والحق بأنه لو عرف بالعلم يبقى تنوعت شيوخه وإن تنوعت شيوخه فلابد أن يكون حتى يكون قراء تثبت تعديله بأن السقاط يرون عنه ويهتبلون الفرصة ويرون عنه الأحاديث القاعدة رواية المبتدع ورواية الفاسق وهذا سنبينه جداً عشان نرى كيف أن المبتدع لا يطرق كليات ولا يقبل كليات ولما سؤال إمام أحمد عن صور بن يزيد وصور بن يزيد يرى القدر تعرفون القدر؟ ما هو القدر؟ أيش القدر؟ اه يعني الاعتزال. ثابر ميزيد كان يرى الاعتزال يرى القدر يرى الامر انف. فكان سأل واحد من حنبل وكان محدسا حافظا. فقالوا له انا اخذ من, من انا اسمعه. ثابر قال نعم اسمعوا له واتقوا قرنيه. فراجل كان عنده قرون يعني ايش اتقوا قرنيه? بيقول لك ايش? حاول تبتعد عن ايش? عن اي يا أخوي؟ أيوه نعم عن ايش? عن القرون ليش? مدبابة ممتاز وبعد إيه يعني إيش حتقتله يعني صحر الله فهو بيقول لك إياك من بدعته فستقتلك كما القرون تقتل أروى نعم نعم خده من ثور ولكن اتقوا إيش قرنيه يعني شوف أحمد بعدلته وثقته وثقله وهو نصح أمين حتى ما ردهم مع ثور المبتدع لا ده من أهل السنة بس بيخلفنا ما يتسمع لوش مصيبة. مصيبة تعصب وهوى وغش للأمة الإسلامية ومحاربة لدين الله وإنكاية الألفاظ كبيرة لكن هذا هو الواقع عندما تصد عن سبيل الله رفع الله تصد عن مجالس العلم لراجل إن هو من أجل أنه يخالفك أنت أنت صد عن سبيل الله أنت محارب لله والرسول وإن زعمت أنك تنصر دين الله والله أنت محارب لرسول الله ومحارب دين الله رفع الله فلابد من هذا الفهم شف انظر احمد حتى لا تسخد الشريعة ورجل حافظ من الصين الحفاظ قال احمد نعم خذوا عن صور لكن اتقوا قرنين يبقى ايذا لا يسمع للمبتدع الا من كان متقنا لبداعتي حتى لا يعني يزيغ قلبه كما سنبين ان شاء الله التفصيل الاسبوع القادم اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ورزاكم الله عننا خرج الرزاق سبحانك الله وربنا وحمدك ان شاء الله انت استغفر واتولي